ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسقا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 قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونه النم مما علمكم الله فكلو مما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إِذَا آتيتموهن, إذا آتيتموهن أُجُورَهُنَّ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أَخْدَانٍ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 فاغسلوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جنبا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مرضى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرا عنكم سيئاتكم لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا قال انما يتقبل الله من المتقين لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث, ي... يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه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 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مصدقاً, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُنْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ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 وأن يحكوا بينه بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أي أفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبهم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 فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ من عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا, فيصبحوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقَاسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا ما من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اللَّهُ بِقَوْمٍ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.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 وَإِذَا ناديتم إِلَى الصَّلَاةِ اتخذوها هزوا ولعبا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تنقمون مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بالله وما آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ من وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت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 وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان, بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون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 حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن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 أَفَلَا يتوبون إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما الْمَسِيحُ ابن مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُوسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَهُ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ أَنظر كيف نبين لهم الْآيَاتِ ثم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 لعل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا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 وما أزل إليهم أتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشتروكوا ولا تجدن أقربهم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 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يؤاخذكم اللَّهُ بِاللَّغُلِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يؤاخذكم بِمَا عقدتم الْأَيْمَانِ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 ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أُحِلَّ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إِلَيْهِ تحشرون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 فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا, عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها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 ولا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم أو ضل إذا هتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه الثان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 وَإِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الْأَكْمَهَ والأبرص بإذني وَإِذْ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كففت بني إِسْرَائِيلَ عنك إذ جئتهم بالبينات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 علينا مائدة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله, قال اتقوا الله إن كنتم قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ما قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك, قال سبحانك ما يكون لي ان أقول ما ليس لي بحق إن كنت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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انترقيب أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد